بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس ا ل إ م ا ر ا ت أ ن يقدم لكم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ك ر م ا ل م ر أ ة كرما عظيما أ ع ج ب والله الذي لا إ ل ه غيره ممن يريد أ ن يبحث عن إ ك ر ا م ا ل م ر أ ة من خلال نصوص فلان ونصوص علان ونسي النصوص العظيمه ا ل و ا ر د ة في كتاب الله وفي س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم التي تحث على إ ك ر ا م النساء و إ ع ط ا ء ا ل م ر أ ة حقها الشرعي الذي أ و ج ب ه من ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات في ا ل ق ر آ ن العظيم س و ر ة النساء في ا ل ق ر آ ن العظيم س و ر ة مريم وما ذكره الله عز وجل من الثناء على هذه ا ل م ر أ ة ا ل ف ا ض ل ة هذه ا ل م ر أ ة ا ل ص ا ل ح ة في ا ل ق ر آ ن العظيم ثناء الله سبحانه وتعالى على ا م ر أ ة فرعون النبي صلى الله عليه وسلم أ م ا م م ئ ة أ ل ف صحابي إ خ و ا ن ا ل ك ر ا م على تقديرات بعض أ ه ل العلم في ح ج ة الوداع يقول استوصوا بالنساء خيرا إ ذ ن هذا أ م ر عظيم جليل شهره النبي صلى الله عليه وسلم و أ ظ ه ر ه وعلمه جميع الناس ذكورا و إ ن ا ث ا ا س ت و س و ا بالنساء خيرا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول ل ل ص ح ا ب ة الكرام خيركم خيركم ل أ ه ل ه و أ ن ا خيركم ل أ ه ل ي ثبت إ خ و ا ن ا ل أ ف ا ض ل أ ن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت جاءتني ا م ر أ ة معها ابنتان ت س أ ل و ن ي فلم تجد عندي غير ت م ر ة و ا ح د ة ف أ ع ط ي ت ه ا فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ح د ث ه فقال من يلي من هذه البنات شيئا ف أ ح س ن إ ل ي ه ن كن ا له سترا من النار عليها ويكرمها ويعطيها حقها تكن له ستارا من النار إ ن شاء الله تعالى رزق بذكر أ ي ض ا يحمد الله عز وجل ويرضى ويسلم بحكم الله إ خ و ا ن الكرام هذا خ ط أ يذكره بعض الناس وفي هذا ا ل خ ط أ إ خ و ا ن الكرام خدش ل ع ق ي د ة ا ل إ ن س ا ن من حيث لا يشعر عندما يرزق ب م ج م و ع ة من الذكور ثم يرزق بعد ذلك ب أ ن ث ى أ و يكون العكس إ خ و ا ن الكرام عندما يرزق بمجموعه من الاناث ثم يرزق بذكر واحد بعض الاباء يخافون يقول هذه البنت ستسترجل الان وهذا الذكر قد يتشبه بالنساء لانه جاء بعد عده اخوات تظن ان شرع الله وحكم الله تترتب عليه مثل هذه الاشياء ابدا اخوان الكرام ما يترتب على تقدير الله إ ل ا كل خير و م ص ل ح ة للبلاد والعباد لو وجدت اخطاء هذه ا ل أ خ ط ا ء ليست ل أ ن ه ا من عند الله عز وجل أ و وقعت بسبب تقدير الله عز وجل و إ ن م ا هي أ خ ط ا ء إ خ و ا ن ا ل أ ف ا ض ل في تصرفنا وفي تعاملنا أ م ا أ ن يكون تقدير الله عز وجل خ ط أ أ و تقدير الله عز وجل يترتب عليه ا ل إ ض ر ا ر بالناس أ ب د ا إ خ و ا ن ا ل أ ف ا ض ل وموضوع إ خ و ا ن الكرام أ ن ا ل إ ن س ا ن يرضى ويصبر ويحمد الله عز وجل إ ذ ا رزق بالبنات و ب ا ل إ ن ا ث قد يكون سهلا من ناحيه ة اللسان ولكن بعض الناس ولكن توجد فيه بعض ف ي بعض شعب اللسان ج ا ه ي ة ن أ ل ل ل وجل العفو والعافية الحالات ه عز أعرف بعض و ا إ خ الرجل طلق زوجته لأنها أنجبت عددا كبيرا من الإناث طلق زوجته أنجبت من ولماذا يفعل مثل هذا ل أ ن بعض الشعب ا ل ج ا ه ل ي ة م و ج و د ة عند بعض الناس ن س أ ل الله عز وجل العفو و ا ل ع ا ف ي ة هذا نبينا صلى الله عليه وسلم رزق ب م ج م و ع ة ك ب ي ر ة من ا ل إ ن ا ث ومع هذا ماذا قال سلم بحكم الله ورضي بقضاء الله عز وجل بل كان يكرم, بنا بل كان يكرم بناته صلى الله عليه وسلم كرما عظيما لذلك إ خ و ا ن ا ل أ ف ا ض ل لا بد أ ن نذكر أ ن ف س ن ا ونذكر ا ل أ خ و ا ت ونذكر ا ل إ خ و ة الكرام بموضوع الدره ا ل م ص و ن ة ب ا ل م ر أ ة ا ل م ك ر م ة في شرعنا وفي ديننا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أبواب الجنة صلت وحصنت دخلت من أ ي دخلت من أ ي أ ب و ا ب ا ل ج ن ة شاءت